هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في فلك وجرين به بريح طيبة وفرح بها جاءت هريح عاصف جاءت عاصف فَوَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام مما ياكل الناس والانعام حتى اذا غت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادون.